حسرني على موكا DJ كيمو. دكتور كل اللي قالوا معك سبوك لما راح خير سيبك عشان هيوقعوك ولا حد هيشير كم حلمهم يوم يكسروك خلك شديد حيد ويندم اللي هيخسروه مش هيلاقوا غيره <تصفيق> جبنا امر زال للي مش رجاله ان ده انا شغال واللي في الشيا بقى مدي كله لعالي قلت اريح بدالي لو لقيته بدالي ده هنتي عالمك المكشوف وتوب الارض يشهد لي يا باعني بكره تشوف خي انا ما انت وجع قلبي وهتعرف انت خسرت ايه وندمت من بعدين بضحي باللي بهنا علي وهو كله بيعادي هات حد صفي لي هات حد باقيني واللي راح ياسميني ما ينساش فا تعديتو و اللي جاي لغيتو و انتو يلي نشيتو روحتو زي ما جيتو يا ابن اللي علم كل اصول في الاصل مش معدود جبرنا ناس كانوا في الحقيقة يا عم بلاش نقول تسلم بجد ادي ازهار اثنين من الناس دول ده انا كنت متغفل معاهم واللي يغوي غوي معروف ان الباشا ايوه وحش الشاشه والناس البكاشه كلها على فلان الفخامه لا تدفع الغرامه عامل لي فيها الجامد حتى انت يا ابني ماما قدنا امرئ زال للي مش رجاله ان ده لا شغاله والنيف وشي انا مدي كلنا علي قلت اريح بالي لو لقيته بدالي موسیقی بیشترین که